بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحبقت وإذا الأرض مدت وأنقذ ما فيها وتخلت وأذ. سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقرب إلى أهله <سؤالين> مسهورا <سؤالين> وأمنا الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لا تركب I you.